ليس الجوَ طُو اللود أَكُم ثِبَ المَشْتثِ والمَو وَلااف إن البغَ مَ آمَنَ بالِل واليَمآخث ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على ربه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسترين 119. وقاموا في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموكون بعهدهم يَعْدُهُمْ إِذَا عَادُوا الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وأولئك هم المتقون